وإذا أخذنا ميثاقكم يعني بنبيرحو وقت ما ميثاقا اشو ورج عهد سوس اشمو مشو ورج ورفعنا مابلنتكلي فوقكم ثرودا الطور تشياي طوري او المصري خذوا ومجتو ورج ما اعتيناكم او تشتي مجايو او تشتي ما امر وبيك التورات دا ورجير قبيل بكن بقوة قوات اجدل فقسيتي دونك سصطهية لدي هنا خندههم عملي بكن واذكروا ما فيه بالنبي راحوا أو تشتت تدهات أو تشتت تدهات أو صحبات تدهات لعلكم تبتقون بل كهين تقوى خود تعالك بل كهين بشعقاب خود تعالا ترص